الذيَّ خَلَقَ المَتَوَ الحية لِيَبَل وَكُم أَكُم أَحسَن وَعَمَلَ وَهُوَ العززُ الغفُ الذي خَلَق سَب سَمواتٍِ قباق tara fi khalki rahman min tafaawt fardhi al-basar hal tara ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فَعَتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ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 سَمَاءٍ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُسْلَى عَلَيْكُمْ حَاصِبًا fa sata'lamun kayfa nadir wa laqad kadzdzaba alladzin min qablihim fa kayfa kan nakir aw lam yaraw 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10.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 شِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا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 الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفروا